بسم الله الرحمن الرحيم آفها يا عائل صاد ذكر ربك عبده زكيا إذ ربه نداء صفيا قال رب إني وهن العظم منك على الراس شيبا ولم اكن ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من اهلي اعقوب وجعل هو رضيا